أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتسادون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون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 وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً لِّتَفَجَّرَ مِنْهُ أَنْهَارٌ وَنَبَتَتْ مِنَهُ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافٌ وفصل كان ميقاتا يوما فغف في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا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 كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا لآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فاذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا حدائقا عنابا وكواعبا تربا وكاسا ذهقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذبا جزاء من ربك عطاءا حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم روح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أبن له الرحمن وقال صبابا ذلك اليوم الحق فمن شاء أتخذنا رب فيه ما أبا إن أذنكم قريبا يوم يظهر مرة ما قد دمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تغابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا سبحا فالسابقات سبقا فالمدفرات أمران يوم ترجف الراجفة تتبعها الرابفة قلوب يوميذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لموجودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم الساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوان اذهب إلى فرعون إنهم طغى فقل هل لك إلى أن تذكى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُؤْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ فأخذه الله لكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشب خلقاً أم السماء فنهاراً فَسَمَكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَمْضَ شَطْئَهَا وَأَخْرَجَ طِحَاهَا وَإِلَى بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيل لمن يرى فأما من طغى حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألون. ك على الساعة أيان مرشها فيما تمن بكرها إلى ربك متهاها Tavallı فأنت عنه تلفى كلا إنها تبكرة فمن شاء بكرة في صحف مكرمة مرتوعة مطهرة لأيدي سفرة كوان بررة أُتِى لِلإنسانُ مَا كَفَرَ مِنْ أى شىء خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدْ تَرَاهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَاهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَرَّ شَرًا كلا لما يَرْضِي مَا أَمَرَنَ أَنْ يَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا فَمُدَّكْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ذَرْعًا بَغَّا وَقَلْبًا وَزَيْتُونًا وَعَذَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّمَّتَاعً لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَةً يَوْمَ يَبْرُوا الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأَمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وبَنِ لِكُلِّ امْرِئٍ من مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أولئك هم الكفرة فجارا بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إذا الشمس كمرت وإذا النجوم كذرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عددت وإذا المحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوش جوجت وإذا الموهودة سئلت وإذا وإذا الشُّعَثُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُنْفِضَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْتَتِمُ بِالْغِنَىٰ زَوَارِ الْكُ والليل إذا عسعس عس والشبع إذا تنفس إنه لقول رسول كريم في قوة عند بالعرش مكين قطاع ثم أمين رآه بالعفق <تصفيق> بيهم وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يتقين وما لا تشاءون إلا أن الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت ويد البحار فكثرت ويد القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ك في ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء أوكبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين ترجمة نانسي قنقر Allah'a وما...